وإن عليك نعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقات المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول أن جهنم منك ومن من, ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن تعلم بعد حين.